تسعة. استمع إلى الأرقام واعدها. ثم أشر إليها كما في الصور. واحد. اثنان. ثلاثة. أربعة. خمسة. ستة. سبعة. ثمانية. تسعة. عشرة.